الشاعر معين محمد ورو تحلى الكولاء لا a <laughs> and uh -oh. uh -oh. I'll tell مأجورين إن شاء الله مأجورين العودة عجب كل سنة و كل عام آغا انت وجرتان يسين زنيئ دو مزة رجوم حشا رحم الله و لكم مأجورين أجركم على الزهراء و على نير المؤمنين